وَمِسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِ نُسْتَوِي وَدَمُ اللَّبَنِ خَالِصًا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ لَمْ يُفْضَلُوا بِرَأْيٍ في سَوَاء أَفَبِنعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكون